اذا بعدك تحيرت من ضيك وصلك صعب وصعب من الوصل شوفك اكفيت ما كنا العهد والمواثيك بيني وبينك قبل نكتب حروفك اول حكاية ناس والف وتعليك لا عقد تصوره في كفوبك مقصودها انا اضحك سوا تاع المخالي لن نعرف جوفي ولا هي في جوفك يا غايبه يا غايبه يا غايبه بعدك تحيرت منضي لا لا لا لا خاطري ضيق وانا قبل لا ضقت عيني تشوفك لا شفت رمشك هفت كل المخالي اغلى لاجلا وث جنبي خطوفك محبتك ماهي بزيف وثلفي امشي على رايك وتابع شفوفك ان كان قلبك مدهل الا المطالي اعديني اول واخر اخر ضيوفك يا غايبة يا غايبة يا غايبة بعدك تحيرت من ضيوفك حكايتنا رسائل معالي ما ادري ظروف الوقت ولا ظروفك عملتني من حملت الشوق ما طيق واشهرت بي وجه المواصل سيوفك الروح مشقيه وعيني مغاري واللي بي جا قدام عيني طيوفه